وَيَقُولُ اسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مُتَوَاضِعًا مِنْ قَائِدٍ وَاسْمَعِ الرَّبَّنَا تَجَافَرٌ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَا خَفِيَ علينا إنك أنت الزواب الرحيم ربنا ربح فيهم رسولا منهم يتلو عليه الآياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهن إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرضى ان التي ابراني الا الناس بها رشده ولا ودي سوى غاية الدين وانهم في, في الاخره لمن الصالحين يقال له رضه واخل قال اسم الله يا قال استغفروك متي؟ إن الله استغفروك متي ثلاث مرات إلا وألتم مسلم أم كنتن من ذا فَالْمَوْتُ إِبْطَالٌ لِبَنِي جَمَادَعْبُرُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا قَالُوا نَعْبُرُ إِلَى نَبْوَى إِلَى أَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَيْهِمْ وَحِدَّمُ وَنَحْوُ لَهُمْ سَلِيمُ ذَلِكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ما كسبت ولا كسبتم وما لتسألون عنه كانوا يغملون